يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهن الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما يئسوا من الاخرة قدي يئسوا من الاخرة كما يئس الكفف الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا نَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقُتًا عِنْدَ اللَّهِ تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون وِذْ ظَلَمُ سَالِقُ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَعُذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ الله إليكم فلما